وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارٰةَ تَسْتَهْزِئُونَ أُلِبِّي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط وما أوب يَمُوتَاوَثَ وَيَتَاوَما أُوتِيَ النَّذِيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ ذَهُ اِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ ۗ 114. طبغة الله ومن أحسن من الله طبغة ونحن له عابدون 115. قل أتحاجوننا في الله وهو رب وَ وَرّكُم وَلَن أَ مالون وَلَكُم أَمالُكُم وَلَنا مونَ وَلَكُم أَ مالُكُم وَنَحنُلَهُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت